شيعي وذا في لحدي روحي وما املك وقف من المهدي <ملا يا الله بينا> شيعي وذا في لحدي روحي وما املك وقف من المهدي هي <ملا> <ملا> فتوصلها لرسالة روحي بجفو فحملتها أخشى بس رب الجلالة يا ما أكفع نلبستها رجي البار ما رفضي لما خفتها كثرة جيوش الضلالة والحسم عنواني في كل ميداني إني انا جندي لله والمهدي قد خط في لحدي روحي وما املو وقفون من المهدي هي هي هي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي صامد بوجه الأعادي أبدو روحب لا تردد لحل والدين وبلادي يقفق قلب وينشت أعذب الحنب زنادي والرصاص قبالي يسجد يخطع الضع ومردي الحر ينادوني أو شيع يسموني في ساعة الجدي لا يرحت من رجلي هاي هاي هاي اي وداعتي قد صوتت لحدي روحي وما املو وقف من المهدي هي هي هي هي هي هي اناجيتك يا امام رفع الرايه بيمين عيني زائرو كلامي لحظه ما يتهز يقيني حزم بشوق وغرامي للحسين مشو حنيني ساف بجدام وهيامي سفلو حاقد يجيني لا ينحني عزمي والسر في اسمي شيعي وكرعدي لا لن تقف الدين اي وذا عهدي قد خطت لحدي روحي وما املك وقوف من المهدي هي هي هي هي هي هي من يوم ما نهدف سنين وحياتي على صوت وخصمي يرجح لذكر اسمه وصفاتي سأرود معيني تنزل لطرف مستكرياتي أنا للحق بيرا غيرا هذا سر عشق ونجاتي للحق عنوانا إني وإنسانا أسعاب كل جهدي عهدي الوفا أبدي فاتخط في لحدي اوحي وما املف واتقول من المهدي عي وذا عهدي فاتخط في لحدي اوحي وما املف واتقول من المهدي للشعب ابو جحفر الباوي اداء كل من المنشد علاء الباوي ومحمد الزيداوي وسيد جاسم النوري وسليم صباح كان على الإخراج والهندسة الصوتية محمد الزيداوي